بوك تو دوايست إدفا اثنان وعشرون اثنان وعشرون كراتا كراز رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تدخن هل تدخن بورانو سابقاً نعم. سابقاً نعم لكن الان لا ادخن قطعا لا ادخن قطعا пречи ли ви ако لا على الاطلاق, <تصفيق> <لا على الإطلاق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا لا يزعجني هذا لا يزعجني. اشتبيت لي نشتو هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ ايدين كونياك واحد كونياك واحد كونياك نيه بفضل بيره لا الافضل بيره لا الأفضل بيرا. تطعت حضرتك كثيرا؟ اتسافر حضرتك كثيرا؟ دا obiknovenno v komandirovka. نعم وغالبا ما تكون رحله عمل. نعم وغالبا ما تكون رحله عمل. السهغا ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الان هنا ما هذا الحر ما هذا الحر دنس نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا دايز لازم على لنذهب إلى الشرفة لنذهب إلى الشرفة اوترو توك شتي ام بارتي غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفله شتي هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ نعم، ني също نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.